ما معنى هذا البيت ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة ما معنى هذا البيت ما معنى البيت كامل ها يعني يسأل تبارك وتعالى نعينه على تحرير الحق عن مذهب زيد رضي الله تعالى عنه وأن هذا العلم مخصوص بما من مراد بهذا العلم في هذا البيت نعم علم المواريث الفرائض وإلى ماذا يشير بقوله بأنه أول علم, علم يفقد مثل ما هو حديث أبي هريرة ها ها ها وما حال حديث أبي هريرة من فيه ها ها عثمان نعم داره على حفص ابن عمر بن أبي العطاف ما حاله منكر الحديث ومنما قال كذاب، ومنما قال متروك وهل له طريق أن أخرى عن أبي هريرة ها ها من فيها ها ها محمد ابن القاسم ولا ابن الأسد ياسين الأسدي محمد بن قاسم الأسدي ما حاله كذاب وأيضا الفاضل بن دلهم لين وأيضا شاهر بن حوشب ضعيف وأيضا الاضطراب فيه الاضطراب هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة وعن من جاء أيضا الحديث من دكابة عبيدة عن ابن مسعود وما حال حديث ابن مسعود ضعيف جدا من فيه من طريق سليمان ابن جابر الهجري ما حاله مجهول وايضا الانقطاع بين من وبن مسعود سليمان لم يسمع من ابن مسعود وايضا موقوف على ابن مسعود وايضا الاتراب نعم فالحديث لا يثبت سواء كان حديث أبي هريرة أو كان حديث ابن مسعود وهل ثبت شيء في فضل التعلم لهذا الفن جلال هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في فضل تعلم هذا الفن لا لم يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت بعض الآثار عن الصحابة قال النظم رحمة الله عليه وإن زيدا خصف لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهك بها قوله وإن زيدا خصف لا محالة أي زيد خصة من بين الصحابة وقالوا لا محالة أي لا حيلة ولا شك ولا بد لا حيلة ولا شك ولا بد ومعنى هذا إن زيدا خصة لا محالة أي يقينا ولا بد خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال قال بما حباه خاتم الرسالة. وقاله بما حباه أي بما نحله وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما نحله وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنحلة العطية. وقال خاتم الرسالة خاتم الرسالة هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله في فضله منبه والتنبيه في اللغة هو الإيقاظ التنبيه اللغة هو الإيقاظ يقال نبهته بمعنى أيقظته أيقظته واصطلاحاً عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا هذا ما يتعلق بتعريف التنبيه لغة واصطلاحا في اللغة الإيقاب وفي الاصطلاح عنوان البحث الآتي من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها <تصفيق> هذه النحلة التي محلها له النبي صلى الله عليه وسلم وخص زيد من بين الصحابة بهذا الأمر قاله أفرضكم زيد وجاب بلفظ أفرض أمتي زيد وأعلم أمتي بالفرائض زيد زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال ناهيك بها أي حسبك بهذه الشهادة فضيلة ومنقبة وناهيك بها أي حسبك بهذه الشهادة فضيلة ومنقبة ومنقبة وهذا الحديث حديث أفردكم زيد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من طريق أبي قلابة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا بلفظ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأستقهم حياة عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي وأفرضهم زيد الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حبان والحاكم إلا أن هذا الحديث قد أعلّ بالإرسال أعلّ هذا الحديث بالإرسال مع أن سماع أبي قلابة من أنس صحيح صحيح ثابت جاء في الصحيحين في غيرهما سماع أبي قلابة من أنس إلا أنهم قالوا هذا الحديث لم يسمعه من أنس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث لم يسمعه أبي قلابة من أنس رضي الله تعالى عنه فأعلوه بالإرسال وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول أن هذا الحديث لا أصل له أفردكم زيد لا أصل له هذه اللفظة وأما الحديث ثابت صح جاء من حديث أنس وجاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن سعيد أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيا عثمان وهكذا جاء فضائل علي وفضائل معاد فيه إلى غير ذلك الحديث ثابت إلا أن هذه اللفظة أفرادكم زيد لم تثبت لم تثبت وبعض المقتصر على الحديث إلى أبي عبيدة أبي عبيدة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ومع ذلك قالوا كله لم يثبت من ضمنها أفرادكم زيد أفرادكم زيد فعلى كل إنخوان في الله هذه اللفظة لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من حكم عليها بأنها مرسلة ومنهم من حكم عليها بأنها منقطعة إلى غير ذلك وشيخ الأسلام يقول لم تصح لم تصح فلذلك على صحة هذه اللفظة بنى الرحب رحمة الله عليه هذه الأبيات وإن زيدا خصة لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد وناهيك بها فبنى أبياته على صحة هذه اللفظة والصحيح إخواني في الله أنها لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بما جاء من حديث ابن عمر كذلك لم يثبت وهكذا حديث سعيد وجاء عن جابر كلها ضعيفة ضعيفة فالخلاص أخوان في لأن هذه الأفضل لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرسلة من من حكم عليها بالإرسال ومن من حكم عليها بالانقطاع بالانقطاع قال رحمة الله عليه فكان أول باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فكان أولى باتباع التابعي أي أن زيدا أحق بتقليد المقلد بتقليد المقلد لماذا؟ لما جاء في فضله أفرضكم زيد وقال صبت الماردين رحمة الله عليه فكان زيد بن ثابت أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض سيما وقد نحاه الشافعي أي مالا إلى قوله مالا إلى قوله موافقا له في الاجتهاد ولم يتبعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد انتهى كلامه رحمة الله عليه فالشافعي نحى ومالا إلى قول زيد رضي الله تعالى عنه وافقه في الاجتهاد في الاجتهاد إذا قال ولا سيما وقد نحاه الشافعي ومعنى نحاه أي ماله إلى قول زيد رضي الله تعالى عنه الشافعي غير الشافعي كثير من العلماء مالوا إلى قول زيد بناء على صحة هذا الحديث أفرضكم زيد أفردكم زيد أي أعلمكم بالفرائض أعلمكم بالفرائض هو زيد رضي الله تعالى عنه فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي وقوله لا سيما هذه اللفظة تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبله قال رحمة الله عليه فهاك فيه القول فهاك فيه, فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغادي وقوله فهاك فيه القول عن إجازي أي خذ مذهب زيد عن اختصار خذ مذهب الإمام زيد عن اختصار والمختصر ما قل لفظه وكثر معنا، ما قل لفظه وكثر معنا، وقوله مبرئا عن وصمة الغاز، أي مبرئا عن عيب أل الغاز، مبرئا عن غي عن عيب أل الغاز، وهو جمع لغز، وهو الكلام المعمه الذي يفهم منه خلاف ما قصد به، يقال لغز. الذي يفهم منه خلاف ما قصد به وهو عيب في الكلام عيب في الكلام فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغازي أي خذ مذهب الإمام زيد رضي الله تعالى عنه قولا مختصرا منزه عن عيب الخفاء وعيب الألغاز فهو قولا سهلا سلسا وقال صابت الماردين رحمة الله عليهم عن البيت فخذ القول في علم الفرايد قولا قليلا واضحا كثيرا المعنى فخذ القول في علم الفرايد قولا قليلا واضحا كثير المعنى مبررا عن عيب الغاز وعن عيب الخفاء عن عيب الخفاء وبهذا انتهينا من هذه المقدمة التي ذكرها رحمة الله عليه ونأخذ بإذن الله تعالى لب الموضوع واضح بارك الله فيكم من عنده شيء فيما تقدم قبل أن ننتقل قال المارديني معنى البيت فخذ القول في علم الفرايض ظولا قليلا واضحا كثير المعنى مبرراً عن عيب الغاز وعن عيب الخفاء مبرراً عن عيب الغاز وعيب الخفاء قال رحمة الله عليه باب أسباب الميراث والميراث في الشريعة الإسلامية يتوقف على توفر أسباب وشروط وانتفاء الموانع لابد من هذا الأمر أن الميراث لابد فيه من توفر أسباب وشروط وانتفاء موانع فإذا توفرت الأسباب مع الشروط وانتفت الموانع فقد تحقق الإرث تحقق الإرث وإذا اختل شيء من هذه الأمور فلم يتحقق الإرث إذا وجدت الأسباب ووجدت الشروط ووجدت الموانع فهل يتحقق أه؟ لا ما يتحقق مثل لا لابد من توفر ماذا دوران الحول في المال وبلوغ النصاب وأيضا ماذا المانع الدين المانع الدين فإذا تحقق في المال دوران الحول وبلوغ النصاب وانتفى الدين المانع تحقق ماذا الزكاة تحققت الزكاة وهكذا في الإرث لابد من توفر الأسباب مع الشروط وتنتفي الموانع تنتفي الموانع فإذا تحققت الأسباب مع الشروط انتفت الموانع تحقق الارث تحقق الارث وسيأتي الكلام على الأسباب وعلى الموانع والمصنف رحمة الله عليه لم يتعرض لأسباب أو لشروط الارث لم يتعرض لشروط الارث فإن شاء الله نذكرها لأهميتها نذكر شروط الارث وإلا المصنف رحمة الله عليه لم يتعرض إليها اللهم إلا أنه أشار إليها إشارة في باب الحساب أشار إليه إشارة في باب الحساب ويا ليته تعرض إليها أما البرهان رحمة الله عليه فتعرض لها تعرض لشروط الإرث والرحبي لم يتعرض لشروط الإرث هذا ما يتعلق أخواني في الله بتوفر أسباب والشروط انتفاء الموانع باب أسباب الميراث فالأسباب جمع سبب الأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره فالسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا هو تعريف السبب استلآحاً ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. من عدمه العدم لذاته. وقوله ما يلزم من وجوده الوجود أي الذي يلزم من وجوده وجود كزوجية مثلا. فإن الزوجية سبب من أسباب الارث. فإذا وجدت الزوجية وجد الارث، وإذا عدمت الزوجية عدم الارث، لأن الزوجية من أسباب الارث، من أسباب الارث. ما يلزم من وجوده وجود، أي الذي يلزم من وجوده وجود الارث، وما يلزم من عدمه العدم، أي الذي يلزم من عدمه العدم. فإذا عدمت الزوجية عدم الإرث وإذا وجدت الزوجية وجد الإرث وقوله لذاته قال الإمام العدوي رحمة الله عليه معنى لذاته أي توضيح توضيح لمن توضيح لمن التعليلية فهي موضحة لمعنى من فعلى هذا يكون ما يلزم من أجله الوجود ولا يلزم من أجله العدم من أجله العدم فهي بمعنى التوضيح موضحة لمعنى من هذا ما يتعلق بتعريف السبب لغة واصطلاحا فالسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته باب أسباب الميراث والميراث في اللغة انتقال الشيء من شخص أو من قوم إلى قوم من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء هذا ما يتعلق بتعريف الميراث لغة واصطلاحا انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا أو عقارا هذا معنى الميراث في الاصطلاح انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء بمجرد الموت ينتقل المال إلى ورثته الأحياء بمجرد الموت ينتقل الميراث منه إلى ورثته الأحياء وسواء كان هذا المتروك والموروث مالا أو عقارا أو عقارا فهذا ما يتعلق بتعريف الميراث لغة واصطلاحا لغة واصطلاحا قال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب وقوله أسباب ميراث الورى الأصل في الورى الخلق هذا هو الأصل في الوراء أنهم الخلق وهنا قوله أثناء ميراث الوراء أي الآدميين أما غير الآدميين فلا توارث بينهم كالملائكة والحيوانات والطيور إلى غيرها هذا لا توارث بينهم والجن هم من ضمن فهم كالآدميين كالآدميين الجن يحصل بينهم التوارث التوارث لذلك قوله أسباب ميراث الورا أي الآدميين ثلاثة أسباب ميراث الورا ثلاثة أي الأسباب المتفق عليها ثلاثة وإلا الأسباب كثيرة أسباب الميراث كثيرة ولكن الناظم رحمة الله عليه اقتصر على المتفق عليها لذلك قال ثلاثة أسباب ميراث الورى ثلاثة أي أن هذه الثلاثة هي المتفق عليها عند أهل العلم المتفق عليها عند أهل العلم قال الإمام محمد بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: النكاح والنسب والولا. النكاح والنسب والولا. وقال الإمام صدر الماردיני رحمه الله عليه أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة. أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة: المجمع عليها ثلاثة الولا والنسب والنكاح الولاء والنسب والنكاح إذا إخواني في الله الأسباب الآن المتفق عليها كم؟ ثلاثة هل يوجد سبب رابع متفق عليه؟ البتة لا يوجد واضح بارك الله فيكم فهذه الثلاثة الأسباب هي المتفق عليها عند أهل العلم كما نقل الإجماع محمد بن عبد الرحمن الدمشقي وصبت الماردين رحمة الله عليهما واضح بارك الله فيكم ومع هذا هذه الثلاث الاسباب مختلفين فيها عند للعلم العلم كالموالاة والمعاقدة والإسلام على اليد وبيت مال المسلمين وغيرها هذه كلها اسباب لكنها مختلف فيها والراجح من أقوالها للعلم أنها لا تعد من الاسباب في شيء هذه خلاصة هذه الاسباب المختلف فيها الراجح أنها لا تعد من الاسباب وإنما الاسباب المتفق عليها هي هذه الثلاثة الأسباب. ما هي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب أي لا يوجد سبب رابع متفقا عليه البتة واضح بارك الله فيكم وإنما هذه الثلاثة الأسباب هي المتفق عليها عند أهل العلم أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وقوله كل يفيد ربه الوراثة أي كل واحد من الأسباب الثلاثة يفيد صاحبه المتصف به الارث ما لم يمنعه مانع ما لم يمنعه مانع كل واحد من الأسباب الثلاثة يفيد صاحبه المتصف به لأن الرب معنى الصاحب ياتي بمعنى الصاحب لذلك قال كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة أي المتصف به كل واحد من الأسباب الثلاثة يفيد صاحب المتصف به الارث ما لم يمنعه مانع ما لم يمنعه مانع طيب إذن الآن خلاصا فيما تعلق فيما تقدم الأسباب في اللغة ما هو الأسباب لغة أو السبب لغة هو بكر ما يتوصل به إلى الغير وفي الاصطلاح هذا بابك هذا سين ما يلزم من وجوده وجود ما يلزم من عدمه العدم والميراث لغة الميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم وفي الاصطلاح انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الحيا سواء كان مالا أو عقارا هذا ما يتعلق بتعريف السبب وتعريف الميراث لغة واصلاحا كم الأسباب المتفق عليها ثلاثة ما هي والنكاح النكاح والولاء والنسب هل يوجد سبب رابع متفق عليه لا لا يوجد والأسباب المختلف فيها ما هو الراجح أنها لا تعد من الأسباب واضح بارك الله فيكم طيبيات إن شاء الله غدا نتكلم على النكاح والولاء والنسب هذا خلاصة هذا الدرس الآن إذا الأسباب أخواني في الله المجمع عليها والمتفق عليها هي كم ثلاثة أسباب تحفظ ثلاثة أسباب تحفظ النكاح والولاء والنسب وما عدا هذه الثلاثة الراجح انها لا تعد من الاسباب واضح بارك الله فيكم طيب الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك